الحمد لله رب العالمين وافصالت وتستعن خاتم الانبياء والله ما خرجنا الا لنصنع هذا الدين ونسال الله عز وجل ان يوفقنا وان ينصرنا على الكفار والمرتدين تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر جماعة الانصار نربوني جاهدهم بالعزم والاصرار فعلى الله نخذلكم جماعة الانصار يجاهدهم بالعزم والإصلاح أن الله يغذرهم عدونا أمريكا وكل من يعاونهم وبدن الله نهادي ييمون قواعدهم عدونا أمريكا وكل من يعاونهم بدن الله نهادي ييمون قواعدهم الطالبين الخير من هاب الدرعهم ننسفه بالعبوات هذا المدمرهم وبالقاذفين نرمي على ارتال هي لهم على العدوان بكي تحصدهم جماعة الانصار نبوني جاهدهم بالعزم والاسراء نشوف الربية حيك التسابق يعاونهم الحرس والشرطة صاروا دروع الهوم والرافض ضدنا واحنان يحارفهم بالذبح جيناهم بذن الله نتبحهم جماعة الأنصار هم قولي جاهدهم بالعزم والإصرار الكل رافضي مرتد يقبل يوالي الهوم انصار للصديق والطارق ويظهوم وتهزم الرد احنا بتكبير ترعبهم بيدنا الله, الله ليصير خادمهم جماعة الانصار اخت العقيدة تصيح يا هلي قف ضدهم عرض انتهك يا اخوان جاني طفل منهم سيارة لو بحزام يستشهد طب لهم ومن برة تجي نفطال يا محلى دخلتهم جواعان الانصار وطوني جاهدهم العزم والقصار Söz teşekkür el ya O bilmanlık alxıra. أكُم عاقِلُهم، وخلّل حكومة طير ليران مخرجهم جماعة الأنصار هم كل جاهدهم بالعزم والرصان عاقِلُهم أنصار رفعت راس يا يا هولي صل إلههم أسلاحهم القرآن والسنة منهجهم. في آن ندعو تحفظ لقائدهم قائدهم منصور والقادم هو جماعة <تصفيق> الأنصار بعون جاهدو العزم والنصر قبل ما دخلو وانصر رفعتنا. يا هلي صللهم إسلاحهم القرآن والسنة منهجهم يا ربي أنا دعوك تحفظ لقائدهم قائدهم, قائدهم منصور والقادة أجمعهم جماعة الأنصار نقول جاهدهم بالعزم والأصار وقال الله نقصرهم It's been, It's been. Oh.